أحمد الله مريكا لها أحمد الله السلام عليكم الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حضرات المشاهدين الكرام أحمد الله تعالى إليكم وأصمدي وأصمم على أخاتم أنبيائه ورسله وأحييكم جميعا بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته ومعب ففي سريعة حديثنا عن السماء في القرآن عشرنا إلى أن من أبرز في السماء الشمس، والشمس آية من ايات الله الكبرى لأنها مصدر الطاقة وركيزة من ركائز الحياة على الأرض. وبينما قبل الشمس، ما كانت الأرض مؤهلة لكي تكون عامره بالحياة ابدا ومن مكونات السماء المؤثره في الأرض والهامة بالنسبة لها القمر. ما اه انزل ربنا تبارك تعالى في محكم الكتابه سورة باسم الشمس عظيما بشأنها ونفتد من انباري الى همبيتها واحتمعا القسم بالشمس وحبنا تبرك تعالى غميم عن قسم الامام احتمعها بخسم بالشمس وضحاها وبعد ذلك بخسم بالقمر اذا تم الشمس فيكون ربنا تبارك تعالى في سورة الشمس بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وبوحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جبلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما ونفس وما سياها فأدهمها فجورها وتخوها قسموا بثمانية من آيات الله في الأنفس والأفاق ثم يأتي جواب القسل لخلق ربنا تبارك الظعال قد أفلح من زكاها وقد خاب من بسها أفلحا من استطاع أن يستفيد بعمره على هذه الأرض في تزكية نفسه وفي الارتقاء في معراج الله إلى أعلى الدرجات وربنا تبارك على خضاعها للإنسان فسحة لكي يرتقي بنفسه إلى ما فوق منزلات الملائكة وما زال عمدي يتقضب إلي بالنوافد حتى احبه هكذا يقول ربنا تبرك على فعليه الخدسي وما زال عمدي يتقضب إلي بالنوافد حتى أحده يريد احببته كنت سمعه الذي يسمع وبصره ومصره الذي يبصل به ويده التي يهش بها ورجله التي يمشي عليها فما اجمل استفاده كل عاقل من عقلاء الانس بفشحه العمر التي يهبها ربنا تبارك وتعالى له في ذكيه نفسه وما اضيع الذي يضيع عمره في معاصي وفي انحرافات وفي بعض الحمم الجله وقال الله تعالى وهو غاضب عليها ولذلك بعد هذه الأقسام الثمانية يقول ربنا فباركة تعالى قد أفلح من زكاها من زكا نفسه وقد خاب من بساها من انحرف بنفسه عند ناج الله ثم يعطينا ربنا فباركة تعالى نموذجا من تاريخ البشرية من تاريخ العسرة في الأزمنة السابقة على بعطف المصدفة صلى الله عليه وسلم ويقول عز بن كذبت فموضه بن الى اذ بعث فقال لهم رسول الله ما اعطى الله يسقيها فكذبوه فعقروها فدندم عليهم ربهم بذنبهم وزواها ولا يخاف احدها ولا تزال مساكن فموضه الى يومنا هذا اشهد للقران الكريم بالصدق في اشارته الى ما حدث مع هؤلاء العصاه محاربتهم درءا لرسول الله إلى أن سلم صالح عليه السلام. ذكرنا في حق من سابقة قيمة القسم الشمسية ودحاها، وأكدنا على أن الشمس هي مصدر الطاقة على الأرض وسره من أسرار الحياة فيها. ثم الضحا أرى الضحا الذي جاء في القسم أنه بداية وصول قاعدة الشمس إلى الأرض بداية صحوة الحياة. على نصف الارض الموجه بالشمس بداية تنبدل ملك الحماية المتالفة التي جعلها ربنا تبارك تعالى رقاية للحياة على رب وبعد هذه الآية الاستفتاحية في صورة الشمس يقول ربنا تبارك تعالى والقمر إذا تلا يقسم ربنا تبارك تعالى وهو الغني عن القسم بالقمر ويقسم بحركة خاصة في هذا التابع الصغير إذا تلا الشمس إذا بعد الشمس والقمر تابع من توابع الأرض يقدر قطره بثلاثة ألاف فرومية أباع و كيلومتر وهو ربع قطر الارض حقين حجم القمر يحضر مليون كيلومتر مكعب وحوالي واحد على 50 من حجم الأرض المقبرة بـ 510 المليون كيلومتر مكعب متوسط كفافة الخمر تقدر بحوالي 3.4 مم جسامت متر جرام بسيط مترم مكعب حوالي ثلفي متوسط كفافة الارض تقدر بحوالي 5 مم جرام بسيط مترم مكعب لذلك تقدر كتلة الخمر بحوالي 735 مليون مليون كلم وهذا يمثل حوالي 12 مم من كتلة الارض تقدرها بستة آلاف مليون مليون مليون طن مساحة سطح القمر تقدر بحوالي وثلاثين مليون كيلو متر حوالي 7 ونصف تقريبا في المئة من مساحة القمر تقدر بحوالي 6 الأرض رأينا أن الفضاء يقفزون على سطح القمر بمرونة وبسهولة أي كثيرا من مشي من حلاصها الأرض وذلك لفناخس جاذبية القمر. متوصل بعض القمر عن الأرض محدب بحوالي 2000 أربعة ألف و أربعمائة كيلومتر. طبعا مدار القمر حول الأرض مدار بيضاوي يعني طويل يقصو و متوصل ذلك حوالي 2000 ألف كيلومتر وهو أقرب جرم لنا أقرب جرم سماوي لنا هو القمر. مدار قمر حول الأرض يقدر بحوالي 24.24 مليار كيلومتر، وهذا المدار هو يقدر عن كل الشهر الكامل 24 مليون كيلومتر تقريباً. من أقصى سرعة دوران القمر حول محوره يقدر بحوالي كيلومتر واحد في الثانية، وهو نفس سرعة دوران القمر في مداره حول الأرض. هذا نضعه في حوالي 27 يوم ونصف تقريبا ولكن نتيجة لدوران الأرض حول محورها يحتاج القمر إلى يومين آخرين حتى يعود إلى نفس النقطة التي بدأ منها على سطح الأرض ولذلك يقدر شهر الخمر يمكن التواصل 29 يوم ونصف ولذلك يروى عن مصفى صلى الله عليه وسلم أنه خدأ الشهر هكذا وهكذا يعني مرة يأتي تسعتين يوم ومرة يأتي ثمانين يوم لان الأيام الشهر تقدر باليوم الكامل. متوسط سرعة دوران القمر حوله، تساوي متوسط سرعة جريه في مداره حول الأرض. ولذلك ما يرى أهل الأرض من القمر سوى خمسين في من سطح القمر. يسمى النصف المواجه للارض النصف الاخر مير النصف الجنمن البعيد عن الارض الوائد عنا، الخفي عنا، يسمى النصف الخفي او البعيد عن الارض ولكن الخمر في دورانه حول محوره يترنح قليلا ونتيجة لهذا الترنح كما ترنح الارض ايضا نتيجة لهذا الترمح يمكن لأهل الارض ان يروا بسطح القمر يسبر قليلة بزيادة على ال 50% الضراعة من 51 في الى 59 في البيئة القمر حول آه ذاته حول نفسه مائل على مستوى مداره بضرعة فلاحة من 18 الى 28-6 الى 10 دورة القمر ونصف تقريبا ودورته 27 ونصف لذا القمر ااا محققة دور مهم جدا في الحياة على الأرض. القمر ااا أقرب إلى السماء له جعله ربنا من وتعالى تعالى وجها مديرا بالأرض بعد أيام الشمس مباشره يعكس حوالي سبعة ونصف درجة مما يسقط عليه المشاع الشمس فيعطيه نورا باردا غير مصاحب بالحراره يمير ظلمة ليل الله ونظرا لكل شي منا فإمارته للأرض أكبر وعم وأشمل من إمارة النجوم على شدة تواهجها وعلى ضخامة الطاقة النمجة منها ومن عجيب إجازة القرآن العلمي للقرآن الكريم أن القرآن الكريم يشير باستمرار إلى تفرقة العلمية الدقيقة دولة الضياء والدولة فيأخذ رب الإعزة للجبال بدي جعل الشمس ضياءً والخبر موراً ومعروف علمياً أن الضياء هي الموجات الكهرباناطسية التي تنتج عن النجوم المشاعة المجتهبة المتأججة التي تتم فيها عقبية الدماج الدولي رسول منها هذه الموجات يعني جسم مجتهب ومشتاعد مضيء دولاته أما النور فينعكس من أسلوح باطنة كصوح تعكس ما يصل عليها من الضوء وهذه المفرقة الألمية الدقيقة التي وجدها الإنسان في جميع آيات عن الكريم التي يشير إلى القمر الشمس يصف الشمس بأنها سراج وأنها مصباح وأنها سراج وهاج ويصف القمر باستمرار بأنه مصدر للمصادر مصادر الإبارة يقول وأنه يجعل, يجعل الشمس ضياء وقمر نور ومن الظلاف الألمية للآية الكريمة أن القمر يدور من الى الشرق مع دوران الارض والقمر في دورته هذه يأتي في من اللحظات بين العرب والشمس فلا مرى منه بلعب من المدير الشيئة يصبح وجه المدير مواجه للشمس ووجه المدير مواجه للعرب بمجرد أن يخرج القمر من هذا الموقف هذه الاستقامة أو ما يصنى دكتران يكتكون الارض والقمر والشمس على استقامة واحدة مدد القمر مدد القمر بعد وروض الشمس مباشرة ومن الغريب اننا نجد ان القمر يطل دورته حول الارض في شهر كامل فنجد ان القمر دورة تكون ستين درجة تقريبا وهذه دورة تطل في شهر كامل لو اقسمنا 360 درجة على 1000 دورة العرب حول الشمس تؤدي الى حركة الشمس الظاهرية تتم في 365 يوم وربع لو اقسمنا 360 درجة لمجموع درجات دورة على 365 يوم وربع واطلع عقل من درجة تقريبا. لذلك نجد ان القمر والشمس في صدق مستمر. مرودة القمر الجديد بعد غروب الشمس مباشرة ثم بعد ذلك يتخلف على الشمس إذنها بتخلف بمروء الزمن لأن القمر يتحرك نصف برجة في اليوم والشمس يتحرك حوالي برجة في اليوم نجد أن القمر متل الشمس في الظهور بطريقة متتابعة حتى يلتقي مرة أخرى في المحاق التالي ثم ابي ايام الشهر الجديد فتنظر الطلبه على هذه الارض الكريمه ولا حقيقه كونيه لم تكن معروفه في زمن واحد ولا لقرون متطاوله من بعده يولد الشمس وضحاها والقمر إذا تلا وياتي العلم في قمه من كلامه يؤكد لنا على أن القمر يتحرك في كل يوم أن النبارج حول الأرض واحد على النبارج المبارجي حول الأرض آه وأن آه هذه الحركة تجعل القمر مأخذ في دورته نصف درجة في الساعة آه 360 آه درجة آه على آه 30 يوم يطلع 12, درجة 12 درجة 12 درجة في 24 ساعة يعني نصف درجة في الساعة بينما حركة دوران الأرض مع القمر، حول الشمس. لكن في 250 يوماً، فتأخذ من زاوية الدائرة حوالي درجة، أقل قليلاً من درجة، فنجد أن القمر والشمس في سباق مستمر. يبدأ مع في بداية الشهر القمري يعني يولد القمر مباشرة بعد ظهور الشمس، وفي منتصف غريبه، ثم يتأخر عنها باستمرار حتى يظهر. في الشرق في المدر الكامل في ضغر السماء او اقترب الشمس ينهر في اقصى الشرق حقيقة تسابق القمر والشمس في دولانينا حقيقة فلكية لم يدركها العلماء الا بالعخرة جدا بعد بعثات المصطفى صلى الله عليه وسلم باكثر من عشرة قرون كاملة واشارة القرآن اليها من هذين ومضاء العلمية الابائعة التي تؤكد على ان اخوان الكريم هو كلام الله الخالق الذي بيعزله بأيدي على خامن البيئي ورسله وحفظه بعهده في نفس دورة وحيه في الوقت الذي يتعرض فيه كل صور الوحي السادقة وانا بالبايع السماء البيضاء. شبه كرة لأنه يأخذ شكل بيضاوي، نهايته الصغيرة في اتجاه. الشمس تشكل 99% او اكثر قليلاً 99% من كوكت المعشمسية وهذه التواضع كلها تدور حول الشيبس القمر شبكورة موسخ دخلنا في مجوعة حديثنا بعضاً بعد أبعاد وهذا بعد أبعاد توسط حوالي طبية كيلومتر على الكلمتر خطار مسافة قصورة لغاية والقمر ليس له غلاف غازي بجفافه الأوراق الغازي الأرض، لان اشرنا في حدقت سابقة أن الكل يعرف الفراخ القمر له غلاف ولكن الغازي يكاد يدرك، حيث أندر واحد على ألف من جفافه الأوراق الغازي الأرض، ولذلك ما يحمي القمر، لذلك تعرض القمر لأشوب مميز، أشوب مميز ينزل على الأرض الغازي. فنتيجه الوابة الاحتكال دي تحترق تحترق قرصة كاملا لا يبقى منها الا رمان رمان او رمان الا ميزة منه فضل اصل بايشا مع وتصل طبعا الى سطح الارض بسرعات كونيه هائلة تؤدي الى تكون حفر ولكن اغلب كتله الناسك تحترق في الناسك الارض الاحتكال الوناف الوازق القمر لا تحترخ هذه الوازق وقد ينظر الميزك في نفس الحفرة أكثر من مرة وعددك ينظر أكثر من ميزك في نفس الحفرة وزيك بعض هذا الوازق قد وصل عمقها إلى أكثر من 8 كمترات وصل قطرها إلى عدة كمترات ويتميز القمر من الكثيرة التي يتر على صفحي كما مرى ولا شك العديد من الحفر وقد تخيلنا العلماء في باجئ الامر ان هذه الحفر كلها من فعل المشاكل البركاني والخمر الذي يشبه المشاكل البركاني للارد ولكن اتوضح ان اخلا هذه الحفر عبارة عن حفر ناتجة باستضام وابتقام الملازم بصرح الخمر وتميصدها الخمر بهذه الحفر الابلاقة التي تقدر اكتارها بعدة الاف مليون الكيلومترات بعدها تقدر اكتارها بعدة الكيلومترات شوك وشوك سمة مميزة لقمر، وطبعا نظرا لدرجة الارتفاع، يعني عدم وجود الماء لا يوجد تربة كافية تحمي صخور القمر كما توجد تربة لها، ومن يجلب على ما أثر على القمر، تراب الذي يعني عاد به من سطح القمر، فبما أنه حينما يعني عُقِم به بعض الأماكن الحية، لم يؤدي أبداً. نشاط حيالي مما يوحيد اما القمر التي وعلى الحياة تشبه الحياة الارضية القمر له منازل ومنازله تفسر معين القمر في دورات حول العرب يقع في كل ريلة بعلاقة محددة مع عدد من النجوم التي يسمى بفيادي والحقيقة التي نري نؤكد عليها انه ان كل اكرم السماء في حركة دائدة الكون في توسع بستمر لنوجة ثوابة ثابت الوحيد في هذا الكون الذات الالهية ضمن دول الله فنظر من الأبعاد الشاسعة بيننا وبين هذه النجوم تبدو لنا ثابتة عن الانتظام حركاتنا معها تبدو لنا ثابتة لنظر القمر في كل دولة بعلاقة محددة بمجموعة من النجوم تسمى مدازل القمر كما أنت القمر في دوراتي حول العرب يقع عليه جزء من ضد العرب فيحجب من هذه الإمارة يعني كمن محدد يدعي القمر حول العرب فيأتي في مرحلة مراحل يعني يأتي ضده على الغرب يرى القمر مظلما، براما كاملا حينما يقع بين العرب والشمس ولكن مجرد أن يخرج من هذا الإطار تبع أشعة الشمس في السقوط على سطح القمر فترى مراحل قمر تبدأ من الهدال الهدال الوليد الى الترمية الاول ثم آه تدخل آه في مراحل زوابة مدرجية لمساحة المتقى المدار حتى يصل الى المدرج الكامل في مدرج 14 آه ثم آه تترخص هذه المساحة بالتدريج حتى تعود الى الترمية الثانية ثم تتناقص حقا بصر بالجلال الاخير ثم البحاق هذه المراحل تسمى منازل القمر ايضا يعني مساحة النور المندفق أو, او المندفق لنا بسطح القمر فمنازل القمر انه يعبر بها عن نجوم الثواب التي يفترض بها القمر في دورته هي مراحل المساحة المضاءة بسطح الخمر وفي كلا الحالتين يعني الخضورين المضاني ببعضهما الماء. ولذلك نقول أن الخمر يبدأ بالهبال الوديد ثم آآ تزداد مساحة الإمارة على سطح بيكا حتى يصل إلى التنبيع الأول ثم تزداد الإمارة حتى يصل إلى البدر الكامل ثم أضع خصم ساحة الإمارة بقديش حتى يصل بالهلال البخير وبعد ذلك يدخل في دورة البحق أو الإذلا هذه الأشكال الجمالية يعبر بها عن نزول القمر كما يعبر بها أيضاً عن علاقة هذه المراحل بالنجوم الثابت في صفحة السماء في كل ليلة من ليالي شهر القمر. يعني المراحل كما عشرنا لها الـ الـ الـ الهبال اللذيذ الترجيع الاول الاحدب الاول البدر الكامل الاحدب الثاني الترجيع الثاني الـ الـ الـ الاخير ثم المحاق وفي هذه الدوره قد تحدث بعض الظواهر التي منها خسوف الشمس وخسوف الخضير حينما ياتي القمر بين الارض والشمس لا وهو اي انعد على الاطلاق نرى وجهه منما وهذا ما يعرف باسم القمر كيبقى خرج من هذا الموقع لدى الليل الجديد كما قد تاتي الارض بين القمر القمر في وضع من ليحجب عنا اشعه الشمس الى ظاهرة كسوف الشمس وأنا كسوف قد يكون كسوفا كليا وحذف كسوف, كسوف جزئيا كما نرى في هذه الصورة يعني يأتي الخمر في موضع المغادرة يحجب عن الأرض وعن هذه الأرض ضوء الشمس وفدى الشمس باللمن هذا كسوف كلي نرى أشعة الشمس ظاهرة من حول هذه القرصة. هذا القرص الاسود هذا يمثل الكسوف الكلي. لأن الكسوف قد يكون جزئيا وقد يكون حلاقيا وقد يكون كليا هذا يصور بصوره الكسوف الحلقي، ولكن قد يكون الكسوف كسوفا كليا كاميا يعتمد على قدر الاذلام او مدى ظل القمر ايه الصاقب على الشمس على الرغم البخارة حجم الشمس أبعاده حجم القمر أبعاده نسبية لحجم القمر هذا الظاهرة تاني من اهم الظواهر الكمية من ثمة على الأرض كسوف الشمس وكسوف القمر كسوف القمر يحدث عدة مرات في خلال السنة بينما كسوف الشمس يحدث مرات أقل ثلاث مرات تقريبا في السنة الكسوف كسوف الشمس إذ لا يرى من كل سطح الأرض إلا يرى من أماكن محددة على سطح الأرض بينما القمر يرى من كل مكان في الأرض هذا الظاهرة تاني يعني وصفه من صلى الله عليه وسلم بحقيقةهما أنهما ظاهرة تاني كلمة تاني قال صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر عيان تاني من عيال الرحمن. لا تكسفاني بيوض أحد ولاد حياته يعني وأوصى صلى الله عليه وسلم بالفزع إلى الصلاة كل ما حدوث ضبرا من هذه الظواحى طبعا القمر له تأفير كبير على الأرض بضغن من كملة جانبيته بالنسبة الجانبية للأرض إلا أنه يؤثر في ظاهرة المد والجزر. وظاهرة المدى الجزر تلعب دورا هاما في تفتيت الصخور آه في برد الشواطئ. في تكوين الرسولية في فاكيز الخامة المعدنية المختلفة كريمان السيداء وغيرها. كما ان هذه العملية هي الكابح الذي يقلل بسرعة دوران الارض حول بحورها مع الزمن حتى وصل للسرعة المناسبة لحياة الانسان والحياة الحيوانية والدولية المختلفة على سطح الارض فمن ثمية أن الأرض كانت تدور حول محورها في البدء خلقها بسرعات أعلى بكثير من سرعة الحالية وهذا مدين في أجساد النباتات وفي أجساد الحيوانات حيوات الحيوانات المحفوظة في صخور الأرض وعدد العلماء يظهر الحقيقة أن الشمس خلف سرعة الكريم بالإشارة إليها في قدر الله تعالى إن ربنا رب الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استرع على العرش مرشي الليل مهارة يطلبه حفيفا والحالة الوحيدة التي جاء فيها هذا التعبير يطلبه حفيفا في تتابع الليل ومهار هي هذه الصورة الكريمة التي تتحدث عن بداية الخلق وراءة العلم اللي يؤكد لنا على أن في بدء خلق الأرض كان صورة دورانية حول محورها أعدى بكثير من معدلاتها الحالية ودريت أن عدد الأيام في السماء من أكثر من أدفين ويجيبون في السماء وألغطون من النهار معا كان أقل من أربع ساعات لما بي لعب الدور الرئيسي في تقليل سرعة دوران العالم حول بحورها حتى وصل إلى الـ 24 ساعات حاليا إذا تقسموا هذا ونهار حتى تصبح موائمة لطبيعة الإنسان وطبيعة الحيوان وطبيعة النبات، موائمة لطبيعة الحيوان تدريجية يعني جزء الثانية في كل دقمن من الزمن تقريبه فالقمر يلعب دورهم هاماً للغاية في هذه الحملية والتي يتلحق على العلماء أنه باستقرارها، تدرارها ما بد دائماً تتوقف عن الدوران في لحظة اللحظات، ثم تغلل اتجاه دورانها الأرض ما امرضه من الورد إلى شرق قد الشمس صعب علينا من الشرق ووائد عنا في الورد إذا اختلف هذا الضغران سبط له شوصه من الضغران مجرون من وهو أولئة من العلامات لكل درعة الساعة ومن دعواتهم صلى الله عليه وسلم ترقبنا له دور مهم للغاية في إحماف ظاهرة النب والجزر في إحماف ظاهرة الكسوف والخسوف في تقريب العديد من الفروات والمعظمية على سطح الأرض بحركة الأبواج أفلاح عبدالنب والجزر في تفتيت الصخور تكون السواحل المخالفة فالقمر تابع صغير للأرض ولكنه تابع أهم للغاية يدور حول الارض دورة كاملة في كل شهر قمر وشهور القمرية يعني أدق كثيرا من الشهور الشمسية الافتراضية لأن القمر أقرب أجرام السماء إلينا وحركته بنسبة لنا من عند ضغط شديدا الإسلامية كما يعرفها الناس ليست سماء قمرية فقط هي سماء شمسية قمرية تحدد دورة الأرض حول الشمس سماء وتقسم هذه السنة دورة القمر حول الأرض إلى شهور كما تقسم منازل القمر وأشكال القمر هذه الشهور إلى أسابيع السماء ومضاء خركاتها منذ ذلك أقسم ربنا تبارك وتعالى بالقمر وهو الوليون عن القسم وأقسم بمواناة القمر للشمس فقال عزب القائد والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها وإلى لقاء الخادم إن شاء الله نستطيعكم والله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الشمس هي التي تدير لنا صفحة النهار وكون القران الكريم ياتي من خلال الف و سنه بهذه الحقيقه والنهار اذا جلاها يعني حقيقة علمية دقيقة لا يفهر كثير من الناس حتى في زماننا في زماننا هذا والقرآن يشير إلى رقة طبخ النهار في آيات أخرى نثيرة يقول فيها رب العالمين وآية النهو الليل نسلخ منهم النهار فإذا هم الظمون الظلم ظلم في الكون ببلد الظبيحة وشدها رقة طبخ النهار بجلد الظبيحة فقد آية النهو الليل نسلخ منهم النهار فإذا You got